لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها شر مرفوعة فيها شر مرفوعة وأسواب موضوعة ونمالك مصفوفة وزرابي مبسوثة أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ شُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْنَا بِمُصْطِهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ سَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابًا أَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ